اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك واحد تتكون الهواتف الذكية من شاشة اللمس والبطاريات والمنبهات والتقويم والمذكرات اثنان نستخدم الهواتف في التواصل مع الأصدقاء أو العائلة ثلاثة يستطيع الشخص الوصول إلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الهاتف أربعة بواسطة الهاتف يستطيع الشخص الاتصال بالشرطة في حالات الطوارئ